ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير من مساء <Sessizlik> ما